حبيب آخر يسافر بعد سعد، الأحبة يرحلون، رحل سعد بن معاذ بعد الخندق، ثم رحل حبيب آخر هو عثمان بن مضعون، الزاهد الذي دخلت زوجته على أمهات المؤمنين فلمنها لرثاثة ثيابها فأخبرتهن أن عثمان في النهار صائم وفي الليل قائم فعاتبه صلى الله عليه وسلم وأخبره أن لعينيه ولجسده ولأهله حقا فعادت لهن كأنها عروس لكن استعادتها لحبيبها لم تدم طويلا إنها تمرضه اليوم تعاونها أم العلاء الأنصارية ربة العائلة الكريمة التي آوت عثمان حين هاجر من مكة فقاسمتهما لها وسكنها أقبل صلى الله عليه وسلم والأحبة كالقلوب حول عثمان فانحنى عليه وكأنه يوصيه ثم رفع صلى الله عليه وسلم رأسه وقد خرجت روحه ثم انحنى ثم رفع رأسه وهو يبكي وعائشة تنظر إلى دموعه صلى الله عليه وسلم تسيل على خدي عثمان ثم انحنى ثالثة وقبله وله شهيق فارتفع صياح الأحبة فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الصياح وقال مه إنما هذا من الشيطان فاستغفر الله ثم قال اذهب عنها أبا السائب فلقد خرجت ولم تلتبس منها بشيء لم تملك أم العلاء نفسها فشهيق نبيها صلى الله عليه وسلم يأخذ بنيات القلوب فقالت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك قد أكرمك الله توقف صلى الله عليه وسلم عن البكاء توقف قف وهو ينصت لهذه الكلمة التي صدمته فقال وما يدريك أن الله أكرمه أمر مفزع فالغيب لا يعلمه نبي ولا ملك مقرب. وقد حلف رجل صالح عابد أن الله لن يغفر لرجل كثير الذنوب فقال الجبار سبحانه من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت له وأحبطت عملك ارتجف قلب أم العلاء فقالت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله فمن فقال صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه والله اليقين والله إني لأرجو له الخير وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي فقالت فوالله لا أزكي بعده أحدا حمل عثمان إلى البقيع ليدفن وبعد دفنه فعل صلى الله عليه وسلم شيئا يدل على حبه له أمر رجلا أن يأتيه بحجر فقام الرجل وانحنى على الحجر وحاول أن يقله وحاول لكنه عجز فنهض صلى الله عليه وسلم ومشى نحوه وحسر عن ذراعيه وانحنى على الحجر فأقله ثم أقبل يحمله حتى وضعه عند رأس القبر وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي عاد الجميع وخيم الليل ونامت أم العلاء حزينة فرأت عينا عذبة تجري لعثمان بن مضعون فأخبرت نبيها صلى الله عليه وسلم فبشرها وقال ذلك عمله